وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واستغوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين لا نتغوا الله حق تقاشه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين لا نتغوا الله وقودوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويقفر لكم, ويقفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان الصالحين سواء لا خير هذه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار خوانت الله إلهي لا الله سبحانه وتعالى إله يا أمها الأم أول اي آخر باب وهي الله كريه وما بكم من نعمة فمن الله <تصفيق> إلهي شبحانه وتعالى أن نمعد أولئك وبركريمين عكمل أن نمعد فإن نمعد إلهي نسيئي إن إنه قد إسلامنا مسلمين ووحدين أهل وأهل القلاء أهل الإسلامة وأهل الصناء وأهل الصناء وأهل الصناء ودفع أنه قنح إلهي شبحانه وتعالى إنه قير تسخ خاسيديته ومرقه أخاسه وإلهي سبحانه وتعالى سرًا وجهرًا وفقسًا كلام فيه إن أيهاعان وإي قد إلان لذلك سوف يغذر دارنا نفط إلى إذنكا ومسلمين عندما ينتهد إن أي يسود دارنا مرتفة وإلهي سبحانه وتعالى تقوديتا إن إلهي فعبتاً وآهد وصياد أمته الرئيسي يا أمت محمد ومدن شكتبه إلهي سبحانه وتعالى وحين نظرنا اين اين صفه اينن هي ضد اهل المنهج بمعنى ضد اهل, أهل السنه ومنهج الفتافله او منهج الحق انه سكونه او انه طريقه انه نقله طريقه واضحة نمحو عليه الصلاه ويري ترقتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يذق انها الا هالك لو عليه السلام ويري حال دين كريم جعلت او هبينك يجمع انتب اي سميديه قمله ما وقمله يا حضوك مثال اقتربه يا الله سبحانه وتعالى يرخمي ورقوه اقتربه يخلعه وماذا ضم بعقلها عن هذه طريقة وماذا ضم بعقلها عن هذه وماذا ضم بعقلها عن هذه سبحانه وتعالى وان هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سورا فاتصرق بكم عن سريل لالكم وصاكم به لعلكم ستقوم allas oo taala ha uleeyahay cid ka suuq iyo macnaa waqti cidkaygii toosna ee raac raacina suburka yowdooyinka qale macnaa qale ee qalaxda cidka xisa kaasad dadka inuu mas'ud radiyallahu taala an soo nayi maxamed ayso aqaan iyo koorinaa siduu nayi maxal aayada u fasiray aya nayi maxamed ha uleeyahay waxa uu qadala rasuulullah رسول الله صلى الله عليه وسلم.. والسلام خط المستقيم والهشاع نبيه كثه وصن ثم خط القدون على يمين وشمال قال فكشح جاهي يمين شمال ملقي ملحق كثه وصن ودوين كثر على قبر بدر كثي نوح غيري كثه وصن واسئ إلهي أم الصو ودوينه ودوينك شياطين أو شيطان من الشيطان شيطان بعد هن؟ وقاعد يا بس هذا كنا يا وكذلك مستقيم فاوتيدا ان ايرهاعا فا بثال ايه على ودء من رسائه الرئيسي وآيه على ورقديما وآيه ايه اللومي أمضا وآذكرنا ايسان في القرآن الكريم من وفضا اميروا وان اللومين ايه. ثم اللقعدنهم ثم اللاتينهم بين ايديهم ومن خلفهم ايمانهم وعن ايمانهم ولا تجوا أكثر المشاكرين لما يلخفتان ايمانا يا ابو وان اللومين ايام فدن الاله سبحانه وتعالى وفقوبة اللهم قال isayey muqawixna si uu u helo inu marka galin doono laam laa najahna min jannahna inna kana nas ta jamee in ka galin doono jahannam oo weelay xaroon caalaal halka ummaad ku waddhay ilaahay yahay sababtaas waxa ay u ogsoonahay sida hadii aynu khilaafno oo sida sunnadu xaqqa alla khilaafo inu yahay qafas qaf lumay ah أو يصيبهم عذاب أليم، أكديكون عليه إن فيتم على سبب تقوى شد كلا خلافة يا شدكم عن طريق النهج الخلافية طريق سهل الصنعة خلافة يا إن فيتم في الدنيا أي أسيبته أو العليم أليم أم عذاب درني هو كل عهدة كديكون عليه وهكأ هكأ عليه ثلاثة كم إن مسا كم مساقة من حزب إن مسا خلافة وأحزابه الطائفة أو مكة أهل الباطلة في تيله سبحانه وتعالى يبغو اللي بعه ومضطه البيسية ورنتي دبر قليل ليه وحق يبادل الخطرية ورنتي وحفر بدل أمطه فزين لهم شيطان أعمالهم وشيطان فعّارهم وجرحيه ورنتي وكل ميه فلس الأيام الوبر هي هيد إن أين مركه كذبتونا نه وين waha nabi wi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam suba yana qawl rawaya hadith ma'ruf barri ma'ruf qawl wadaiqan nabigu sida ibadat musariyyu kawnina nabiga sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa hadith وإن سامر عليكم عبد الحوشي فإنه من يعيش بكم بعدي قصير قلات كثيرة فعليكم سنة سنة الخلطاء الراشنين المهليين أطلوا عليها بالنواجب فإياكم أحساس اللهو فإن كل محساسة بدعة كل بدعة الضلال وحضرتنا على السيطان نجو عليه الصلاة والسلام وشيء الدردار من إني الله يلغبغه الدردار من عبد ورنتي وحال نقدر عليه الصلاة والسلام كلمة جامعا هذا القاسم أخ الله في أستاذه إنك وإنك وإنك وقامين لكن معناها كوتشرا أما أنك مفهولك لا يوجد أهد يا أدبوب آه آه آه الله وكذلك تشرح لي الأصبات حديثك أهد يا أدبوب آه آه الله لأنه رجع الحمد عليه عليه رحمة الله فإذا ما يكن شرح أيضا أهد دي بوب ديني وآهد دي بواسعين أيضا هذا هو أنه وعلي سنة القارية ليس كوك هو هذا اللمست معنو أولي الله ومعنو أولي الله أولي الله أولي الله وهي النبي محمد عليها تان وحلتي كلام غامن ايا يرا سبحان الله تعالى او سيي واحنا نغوروا واحنا اني قف اينا دبلسي نورا ادو عارفي دونه اختلاف ربان انه مين شنو بعدي خسائر اختلافات وعذر يداه متقوا وعذر كدعيه امم دان او ان ولا يزالوا مختلفين الا مره في رب وتقارب الحلقه هنا له حق اختلاف سوع دعاي ارحب يا رباد المره اخرى أهل البادلكو إلهي لعدائكم وقول الحق من ربكم فمن شاء منكم فالإقفل ومن شاء منكم فاليوم ومن شاء من فاليقوم إلهي سبحانسا على الحق هو حق, حق وكهة بادل كنو وكهة لأدك تلك أيان مركع عن الله وقرأينا إنا يحق يبادل سكل احتنا ولا تلبسوا الحق بالباطل وسطهم الحق وأنكم تعلمون إذن فمركى حق يبادل كنله تقدره وقف حق يبادل والله لا بكر لك فمركها فهي قرد بطاقه الوالبوان وضانا اياه واشيح الله وقلين وانا تلعي امام فرفضني كل مين امت, أمت محمد الحديث لقائله ايساً امن تهي لين وقال له في اليه سبحانه وتعالى كنتم خير امت اخرجت للناس تامروها بالمعروف وتنعونا عن المنكر وسؤلنا بالله وحاتي ادمت لصلاة صارتي وقائل فضاني وحاتي هذه اللي نكاله تامروها بالمعروف معروف فان البرسان وموقع فان الرياس وهذا الله يبهما إسان فإن الله سبحانه وتعالى من فرقه إن مطال فيه وشيء فرقه الأمر بالمعروف ونهي عن نكر وأفضل العبادات وعبادة هو أفضل بهم فعلا بكم الله إن تدفع السنة حق الرعا بادل سنالة طوره إن بادل كالذيه إن أهل بادل جيدتك بادل بادل كالكي سعدامتهم دعاك كالكي سعدامتهم لا بد عبا وضا مدبا عبا وضا شرك الليل كذا المشرو مدغورا كو دواه يا جيره تقور كو ردي يا مد تصوق حيا يا جيره مد لو ريغ يا جيره مد مقرمه صادق او فالقي يظنها شركي او يا جيره تيو قله مد حجيه تصوق يا جيره مد تخبي يا جيره مد تخذ ي حقا سوو سوور خليه يوغ يرياجا ولا لهن هارو تان او اه اعوان ابليس ذكر كل لهن يحق وايوم وهل يسطو الناس ذكر حق وقت لو كان ليحياه الا قطاع طرق ونواب ابليس تنقدر ي حق تاغان ومثل نواب ابليس لما فا ابليس سوت تسري اياما سها منتي اعدات وفر بدن اول دونيان ان لغا يا وقتي غصه ساترتي بقى على السلف أي مسلسلف أي أورنجرين آدي آتي لوجا دكتورنا هذا وأن آدي آتي هذا يمرك الكلام كذواع تيسان إن شاء الله الرحمن تين فم نينا حقة منه وحاء إلهي سبحانه وتعالى وإنعم ريح إنعم ريح إن المقص تبع إلهي سبحانه وتعالى شفت حقه أو النقونه تدي لا يطيع ينام محمد صلى الله عليه وعليه وسلم ولاطيع الله, الله الرسول الله سبحانه الىه ينم دعائي الىه ينم جدي سقا قال الله سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه ان نم يطغى كل احنا واصين كبه بالي قال سبحانه الىه قل ان كنتم الله فاتبعوني نم ما كنت اداد جشعي فتبعوني يذلكم الله ويقدر لكم تاجعشني قاعني وين صلاح دين عباده دينا. قال كأنا فعل علك انت أنت وين الغضي أنا؟ نعم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نعم محمد مرتاس صلاة حتى قط صيدف وحول يصلي كما رأيتني أصلي وحول نعوذ بالله ما قرنع سموح سأو سبي إن هذا سأصلب ولتعلموا صعسي فحمستم إلى كذا عينك لغضي أتان وأعذني الصلاة إذا برهان أيام سأو أيام لا ترتدي أيام نجبو حوارك ما المعلمات مية نسلاك خنايا أو أن تبرك شيء ترسلني كذنوتري lin ka si lawnaata ala ala xaalaha hadu taan khun kullaan laa xaaladna aad ku sugan yahay maanta ala gaar ah min leeymi xamed maaran tii iney muhamad leeymi muhamad deeyti iney xamidan ahayn ku qobin waxa kale oo nabi wacayta salaam uu arkay bit salaad dii walaa furti koocna ka qoq qufsiinaya kadina wasoori waxa uu yiri iney wacayta salaam إلهي رب نعم الحمد لله ما قراني إنه كذنى سلام أحوله يدي أحوله يالذي أحو يسرق سلاذي فقف سلاذي حقي معنونه مسلاذي سواح لابي يحاف يالي فأحوله يدي لا يسمو فرعو الشودة شودي الشود يرجل يسسامي معناها لقلي يه أي أو سلاذي النبي عيسى دتا ورجل علني أو أتو الصيوب صل عني من عصير كل فتحة شو لا يعني لقد قاتمها ستة حج وسقي سو بحني معنى الحيوى ثربيا لين أقول ثربيا أيه؟ أو مثل الرسول صيود طريقة توصم إجابة توصم. ما هذا اللي يو؟ حديث يا معناها سنة اسمه غتا هي آيات بينات فاعل عد إلا راع أو راعم الخلق جاء سبحانه وتعالى قوي نامري. ثم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوي نامري أو مركع منهجي. الله سبحانه وتعالى وحوله يعني تورنا قور رميا. إن محمد عليه وسلم فإن ترغب في تطول Het っていう إله الشخص منoquي لن то بأن جعلتِ محمد var كانت المشاهد والمحمد ف workout هذه لايقيا الحقيقة قد اتطو replies إن كان ل Dan the Sunnah على تعريفات لنرى كما كان Out for المحدثين لكن النوع مشاهدة عن هذا الحجيم هو الحق حق معدني حق ادخله في السلم فافت دي انت لما جيتي لما رمقته انه طرف قد انت قفصناه ميل بانقه استاذه ميل بانو يم بان كداليا انت كلنا وان صوريه لما واحد رمق انت قال وايديته وهي كحلت في صعوبه وتقول لا ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا قدرها وما نطكم يعمل فاته منهم ما استطاعش وغنا نعيد مع نفسك ثاني يوم نخاوه شي لو سبحانه وتعالى وين امره امنن محمود ون امره وين لا لازم فان وين... ان ساعنه و خي الله لا قريبينه وينو كسبني انت لا امامينا هو استطاع أما أما قصة قصة لي وانت كنت عرفت استطاع لي انت نو قرنو وي كذا تس ايا اخرس دواي دي مرفى طوايفته نبلعه انا طوايفته ما انت كوكس ليس كستا انا قص قستا و اركوت دي انت خال كاغلاي haddu qabsan hadintu dhal uu qabsan laa runtii ama uu sidii amfi lahaa ama uu baran lahaa xuf fahmna kadina wa qadan la laakiin waxa ay jireen dadan taas ka ridu waxay indhooraan nusoos fi aan aurad nusoos fi aan adid yebinaat ay eegan ci aan aurad il kallaa an ama il awaran kadina waxa uu magasi tara ama in أمام موقت، أما قرأت يذكر كسي وينبولي هذا وسليه، معالي ما هذا بيوه فكرية؟ أي واحد؟ حقوب سواء كان فقير، شيرها هذا، شيء بهذا، إن إن خال هذا، قال لقفسه، يسقير يا كبير نلققها، ميرير يا مدوي بق، لققها أيوه. ثالث عجلي، حنكت سو إسكون دارمينا إن ما دام النهيدا سنة، أنا هم يعني نتوك سنة كت الأن Jordi comes with me to reflect baleith and 세ب him with me to pray when He asked the Lord to do it because if you ask anyone, in the unseen fear He prays to He Christ, for我的? then quite then myactic order to seek. If he screams Natal the Lord او الى سبحانه تعالى في شده الجارسين عجبتي في معاها راعيي ووبيااميي صوتي وقلي ادي اذوي امبيدي وذراعي كان سيرو دي صوتي نري لا سو دري وامبيدي الهي توملا وهمتا اجر يا بالقد يا مشقايت يا العز يا دولار يا ذهب ينق قدا ما جلين نيثا ساوحا وراها وخديه دمعه اقول ان اجري الا على الله حلين ويديت الماء يعني لا شركه و الهي wa aynakhum ka aynu anaha bal gudkeenu sanuqanaya inna allahi subhanahu wa ta'ala kharijaynu sidka haqa ay ku yeerno ayu garano wa aynakhum toro ku dhaqano inakunu toro leena kheelo ila aynu sameeyno yaal dooney waxa aad arkaystaan runtii in badan oo in badan dhacada in qofku markuu uu dhalinyarada yaa runtii u fursad aad iyo aad u qaliyahaysto laakiin hadhowto hadeesh فانتو أحكام مشغورة واختيالا نصير في عانهاي قفقت على وفراقة ليه عايق قفقت على وقعدت في جرته عيد على سوولي عوجي شو ابوه انه مرقاد داره وح كت داية قوته كت داية أنا انا غصت السنة انه غفى لي الحق فانتي وراقيته حنقول عليه السلام انما رحب يغذى ويستويان لكل عمل شر و لكل اشتراك فضرة فمن كانت فضته الى سنة فقد فمن كانت فضته غير ذلك والثالث قفعة العمل قصد عليه في الفرعوني أنا قف قصد عمل قصد ما يعني قف في الفرعوني ما تعمل بأكتر شيء قفعة عن في الفرعوني استعينوا قصد الصناعين قام الفراخ في عيو في الفرعوني دي. قد تجد قفعة واحدة قفعة لقيت في الفرعوني في حاكم هذه ترى جيرانك في أنا كل ما وقت لي في غير ذلك عن صناعين شكا صوصا عن صناعين عمل خفيت أبقيه صن صناع على اساس ان سره ام اوبرن يان هين قف كل يومي انت قفاه تفره هلا قفاه سوهره سمي ورنتي قصار ايو قداي تو قصارو عامتالي لوك باه ياي رنتي انسان يرهن هين انسان ااوتو انسان قساي ان دهي ناس كي عاطمه صالان اللي هين وين تي نو وعيينين الحاله كي تي نقص عناينو ان نغ يا غان يا انت اني رنتي wa so in qof kale isna u soo dhiib u baran lahayn paray in baran kale u gaadteen lahayn wa yaa wax inaa saaran idda raa oo u qarnaha uu qabaran oo la leeyay idda raa oo aan ma jiday ee ruux qasay salaaw xaloow raba fardine shaqeeli kelin ku barto inta ku dhaqmo oo yaa subaanaahu ta'aala sala loo xiftooneen marka tan والله سبحانه وتعالى سوء وحلو نزانكي سحسنك إلهي وقوفو فيه الدنقة والفعائي يستغين والله سبحانه وتعالى وقصي وقرنا نيسان كنتي أي مدينة صومة في منقع التاريخ علماء أيها ينوفق فلن انت انصار رغمي إلى السلف أي مدينة السلف معناه قوة دي ورية إلى أصحاب تابعين أتوار التابعين إلا أي علم إلى علماء لني إلا يومنا هذا ما نصبح علماء شوقت qomarsada feesaan waxaad ma qalaystaan waxa ku tubtayno qortay ogala ay xiyowada ku intisaarayno inta ilmu walaan ilaanta ay meel uu yeelo kunti ma ay ma tanin atayna jiro qaan samoo oran bukhari muslim jidma hadda tan iyo ayay sooqta laakiin salaayaa sabaynta waas salaata asluu sidna ilmu gan ilmu baa afaal ay uga dhinteen umadan ilmu ay gaartiyan leeyo snaa in waxna kuma ay qoran kuma ay gaarin oo tikha kuma ay maray raaxo iyo naxqo kana ayda iska joogen ay waxay ku bixiyoodi iyada dalbay ku bixiyan oo ku socoreen macnaa waxay maskaxdooda ku bixiyan oo ay marfaa wuxuu u dhiisiyay inay farabadan soo jeedaan inba wax qoran inba wax akhriyaan inba ay wax sidian ilaashaan saara aan إن إله سبحانه تعالى كثر المستقيم قا أو في الحياة والموت من القصرة أو أن الغنه هو إنسفنا قصرنا هذا الصنلة آخرنا إله سبحانه تعالى كلمته حقه هو فجيوه أو أشهد إياه أو سنقا أو سنكسين وها أمر الصنلة عداه قف وسني هاي أو هايته علىكم الأوقات يدوالتوي علىكم हमواجهين يا مورالد فهاهريا العدو الشياطين ورونتي اعد يا اود فرقدن وكل الشياطين عباده ضعيفه شيطانه تحاول تسيد المرید تمام الشياطين ايا يواجه هسه ثقه الشياطين استهانين الشياطين ايا متواجهين وهي واجهيان اساليب قاش اساليب شيطانيه مضيع في القن القاب طعني في دسوين معناها فرنسية يعني ادرن يا من هقف في الدعية وفي السنة نقول قاب هاستيرين وقف في رأي صالح نقول صلى الله عليه وآله وسلم ينبيه يكون ريسيبا سلام الله وسلام عليهم لا من حلول حلول متنون حلول كاهن حلول وحقة سؤأي مخا اذان الوحن كنت واجي لكن إلى سبحانه وتعالى فهو خدري كلمة أي جري هذا النصر كلمة قام صعن فادف مصرو مل مداره أخذنا مع طال إيش استوى هاء لا كبر هل لا قيسيو هل ويني هو دي عيرة ماهره تند في سقوط ماتو جودي هاهره ما الهاهره قال الهاهره مرتدم بق فادل وضرورة جاء وأعو سعى وأيامه وأيامه لكن حقه سبحانه أما الزبد فيها منتفع هو ما ينفع الناس فينكف في الأرض تأكيد واحد أما تنفع يحقه كلمة حق وهي سبناني إنسان أهل الحق يقصى ما تحقه ولا الدعاه وردنته لا يسحى أما تنفع عدو صاري لواء ما يقفر بها آه رائ فقد, به فقد وكلنا بها قوما ليس بها كسافري وإن تتولوا يستمد الغوما غيركم ثم يكون أمثاله ilaa subhanahu سبحانه وتعالى waxaa lagu dagaaray rafaay marka ay bilaw korabadan iyo ruuntii ahl baadir farabadan iyo ahlul maqri yaa tara ya marafsigin in badan u qabala ku u dhileen in xaq ay markaa taa u daran turituuna yutuunullaah waxay dooneen inay nurka ilaahay damiyaan laakiin ilaah subhanahu wa ta'ala wuu dii falaa يا ذكى اثاريم الشيطانيه عليك كلا وحيدنا ظاهري من المكائد لكن قفوا الحلقه بهن يا صابر يا خليتي يتوخا يتحمل يو ان وح قصد اي صومرهن وحن وحقدر ان يشدون قدرني اين كان صومرهن ام جري ولقد كذب ولقد كتبت نصر من قبل الخصاره على ما كتب وان حدثا لهم نصرنا نبي <تصفيق> محمد علي الصامور أديبي. نبي نبي أنا أديبي، نبي أديبي الصامور إنسان. أنا خالد <متحد> يسكن. يقرأ القرآن قريب كا. أنا قصص تا يسكن. رنتي يأس ميتان. نبي نبي قصص. يبقى سوين يسجن يكال يضرب راع يدب قوال الصامور. لا قيمة يتحمل يروقاد يرنتي مخايف. فأت إلهي سبحانه عزيه ووسيه يا قار حقو وشغل ولقد صدقت كلمهنا للعباد المقتنين انهم لهم المنصورون وان الجنر لهم القالب تركت ولاه تنتجي سيرجي الى سبحانه وتعالى قصد حق وياري ايات قاص الرايا وادى سوا الدونيا حق يا قاص الرايا طلبها اياك انما حق وصنغف وصن تعرغين او أو سنركها كفا كريم أو سنركها كل مشهوري ودعوة ديتي حقي ويارتامكي ومحا وقوض وعلى أهل البادل يكون أحد جهدي آدي آذار فجودي آذار كريم وعلى أهل البادل حتى الدول بألا أهل البادل وعلى أهل البادل يكون أحد من أحدهم وماذا يدخل حيثة وإنها أمد صوق أهل كريم سي لو هللو قام من مشرق إلى مغرب الله سبحانه يا صالح بعد طوايش الطراله بدع اهل الملعب كما ده وحيث سبحانه من قاره الى قاره حالق منشرين يا بعض في كنتي جهدي اضيعه في رمضان و بخلينيا لكن جهدي باثي و هو دعاي يلان جوسكيش عين بمعنى الدراسه يضرر و احنا هين مفتايلي الضرر و احنا هي مفتايلي شربو ولى معاسبو ولى في عمده ويريا نفسي سيب مرخا الى سبحانه على كل ناب ورنيا سبحانه سبحانك وعلى كجليا دوت نوب واوين كجليا لا تنسى ومتره سنتي ادي اخ يا قدرين مثل قسم قاهر فيه في حسى وعقلت العيمة. العيمة السلك. احل شرعي رسول اي من سلك اهل الانصاره يونا حائم الله تعالى ان من الجهل جراه فف جاهلته فلي يدينان من جاهله ايام ما ديخ تاورن يو حامو عماما ان ان ان ان ان ان من وعو اخريا او قارد الى قارد ما سكونيا وانت من قاسو تو قليا دبا توي قصص وكذبا يا وحان سيري رااد لهين ان صامت دي واتو ينيني سو سننا تي تي مودا كوتشرا ومادين دبا توين مقادره تلي فاييري وحمس غفكم بهتك اخو برانكار العلم ضعوا كبرانكار غفكم السني لي علمت لي الصبر واليقين ان الصبر جعلنا منهم ائمه احضروا بامرنا لما استمروا كانوا غايات منكم ان اين خصبرنا الى شحال تعالجتك نقونه تدعو الله سبحانه وتعالى على إن نسيل على إن وضع أهلا عيك إن لك اتكتوـــني أو قفت Cad Bohuk وغض package وإني أيك profesك إن لك الواحد قد 주세요 وقت دفعوك أص dediği شيء شرية ودينени الله سبحانه وطعال أي مشكله أموت معتت الله سبحانه وتعالى ه Sne il teclodo أنت تدك أهل سبحاتها شهو... تعالو أهل دع 뭐 أهل أنا شبهاته ولع included أهل سبحان觉得 ماي wa hanuunka qalfiga marada shahu ama marada suba waxa daran maradka shubha maradka shubhala ah sahowla qasqab bidcada in rabiic uu ugu dhawaado oo ilaahi bidcada ku aawado ayan ilaah maasi ka galo qafaa ayan ma haye ila maasi sawal rasq qowxna maasi la ku galay u garanayay inuu qaldana hadii umakh qabnaq maasi la soo dhammaan san waa laga wa maxa inaan ku iimaani kii noocna oo dareema dibaato waxa laga yiraahdo inuu san muujiso marku macaan samaynayay oo sanacina dadka kale iimaaneen laakiin aw seelbi hal ka inta istaago min baqa ayuu fiicadii shariicaha oo sanad dhees qaran uu la dheesay oo asliga yahay dad hadis kaas ama nafta ka taa oo caqayna mawduucinu qasqa ulaa qautalalo funki funki أمارك أولي هذا وعلى عمران قريم استاثناها على تاسيح قريم ويقبوا من أطورة وجهة قد تكتب أن أبو عليه السلام علي أن الله تجرى طوبة عن كل ساحب بدعة حتى يدعى بدعة إلهي سوى له قطع يلي ساحب بدعة وفق الساحب بدعة وأصحاب بدعة إلهي سوى له وقحر. بمعنى سوى الله واحد وحوه هي إلهي سوى فرانتها لقي إنساء وخلا ما يتوق إنتوا الطوبات كأنا يتكين حويه وما نغوط وش ما تيجي كتير هذا هذا ما طواحنا كتير توابع وعند كتير سألني محمد ما سمعني سألت أنا واحد خمسينين محمد فا قلي يا ولد قال واحد الغير عنه في اللي غادي يدو يدو يفرق يشطب يالغيا الكوميدي الوش أو مخربوك يا الغيا إيه ما هو من خيالات عال عال إن إن سألت كإيراريو من يا دوغان نوع عيسى صار عليه جاي مصنع دجال فلينا فلينا عنه قفده مستجدجال المغرا منه صام عنها أو منه صباحي هل قاعد صباح يوم هقفوا قال أماكوا صباحي ما عقبته مستجدجال المغرا أما ركع ركع معناه مغرا مستجدجال وما دلوقتي محمد هكى على لي أنا محايا لي أنا معه وشانه ثوانى شهادبوثا في عرومة وحيارا ومرتاح شنّا وحُسّي غيّو مرتع مترحّح وحُسّي غيّو وثا ومض بدن يأكل في دموعي تونا ثا تدّت سدّة قيلوش بهات كأي وحنا نوع من الخير نوع من الشر خلّد معنا صالح وآخر سيء خلّي واحد راي سالس غطرى اعين الناس في وحدا مريناياه كذى من أحد لا يق مات بدن ينزعده يالغيّابا تدّت سدّة هاي ايمز ترف لا تجارسوا اهل الأهواء فعنّا مجالس فعندنا مجالسهم مُمرضة سليمان العباد أبو قيال الجمري يمرحها أي مفر أبدا أصحابي سائرين بلاه ثلاث شهورين تطيح الأفاعي ربع السنة مجالسها يلفريش البطل مُمرضة انظر لذة القلوب قلوبها يجوبها أرنت قلب غبي ووو ووو وحريش أي متفجرة كرين إنها قلوب ضعيفة وشوف خطأ قلوبها ضعيفة shu helay yemarka waxa shahaadkii ku rayaan waa macna shahaadadu way dadkii badan runtii qalbiga ay ku dhici ogtahay in xaaladda ilaaliyo runtii aad doogti toonaado iyada doonay. Ha taqaduntii cilmada maanta ay ma cilmada in la qopto oo kaalaha kunti halkayga fadhi in la faddela iyo cilmada xalo oo marta ay ma qadti cilmeynani يا علماء سعودي علماء مرمصان تعالوا الإسلام كنتي آدي آديني لين هو النهار المقدس جاء علماء مرمص النار عشرة كان ذي صحيح أن أيمني مقابل نهدي الوادي من بعد الحين البان رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى رحمه سماسي أيماض المانص النار ومرت الشوكته كنتي آدي آديه وطيره آدي الشور ya azilho yuddu soe malafa turata al-qaldana magrta degetan terimit ama khar community alim fasah iyah ana alim aqal in qasmaka deedi ma'naha shugoy ku tiray al-qaldan in wax laga qabo ana wax laga barto rawh lowidiyo ala rahisso alim shideem dhinheri may walagaya baad حزبية وبعد الأحزاب وبعد أحزابها إن أي سمايان كثاوات على ماذا؟ وقاطع يبص للجوجسني وقار للجوجو ييجي واقع صوص صاران هذا الله منقول أحد علي عبد المجيد أن شومنه وقت اللي ويجي إن الغصبون قليه بعد المتحزب أي كانه هالبيضة عقار قميدي أي كان يحتاجني الحزبية الله سمايتها إذا تدور قوي وسمايتنا الغطة إلى عينار يلا يا إن شاء الله سبحانه وتعالى سبت إن شاء الله إيجبي على قدكم. كل الإسلام بالله يا الإسلام بالله الإسلام بالله الآن تحل الإسلاميين المسلمين. كل هذا المسلمين لجأر. إن شاء الله نستقبل الأندافين. والله سويت كتائب المسلمين خصواه الله. والله كان هاي. ويرد على. ومركلك مركلك يعني هذا الآن نقول معناها من باب هو مستفهمي أو أو دخل دلوك فهمي. واحد كان دغه او چوګه عاقره او حوګه مسلمانین بهدېه دما ته اهل سنی ضمان او لکه یو له غف سنی او شریعه دا څنګه څنګه دغه څه لري ولې وحا کون کن جوګه ضمانته اهل الله سنی او لکه هغه مرخه که څه ان سیمه یی او ای ثانی ان سیمه کوډی تاسو ته فهمی دا خپل نه یهی داو راصله ورکه شیعه یې کثر لري اهل سنما أي <سؤال> مهات سونا بيوان قارعناه وآخرنا الله ورسوله هذا المقايس كسراء عليه باي نبو كبين وتن لا نو تسكة هالبعد كحثها فان كم حشودان فان سوا ساريبته طق قط هالبعد ليه وحوزوني حتى هذا عنه آن لعين ثلاث إنه إيناء تيري ويردي سلا ساييري ووو وقصون نقرية هذا هالكاس كوييري قريبة مس مس مس تركي ولا ثلاثة لانه هذا لو سفه من تو بعين اصح القرعا او المعرفه بينه او صح قسم ايش على حسب انه و و ودن لنا هو يتصل بالباثريب بين اثنين كتب تعال هاي كتاب و كتب السنه هي اللي قلنا وراني علم اللي اي ما لها اللي قلنا وراني يلتقى اهل باثريب هيك يعني من جهه دين. دين. الدين وهي الدين اطي يلحق سوا مع دين حقي بشوف ثاني دين ار ثاني وما لا يقول لوطن ياودن كان هاد عينه شو من فتنة آدم فربناي هوب الله ياودن خاله خام فرتي لهال أي كل السعوديين وح وقبلنا <تصفيق> كده جواي ما هي هاي فتنت حذا احتسابي احتساب ديني دين تقصوه قبل يوم تاني هالدين هاي أما هالثناء هاي وشاط الدين تقصوه حناي ومت دينك غارق في جاليتيه غارق في كفر بعض بعض فالبابر جاليتيه ناس كيت نبيش ساية، وعند عليين ساية، ناس كيت لما كوت ماي ساجدتي يدويتو يغلوس وكرى، فأنا همتي فساتي أمتي كليين، فأنتو رفيق فرعقوت مسلمين، وأمتي فسادي يدقس يقول دم، لا يشحارت على في رنتي ماتت، ويهيان، لا تبغني مان، أبى المريضي يجسي ويهيان، أمتي كليين، يا ذوق الدكتورال، رنتي أواع لاء لاء ورمت آه ديالي تقص ونظر ورقمان ايام مثلون ايه فحا الهي سبحانه وتعالى ونظر تارموا اياه مروا والباشد كاسمين المؤمنين وصابقون الاولون من المهاجرين والمصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضو عنه انهم صابقون الاولون جسد وذير عام السلف الصالح صحابته تابعين السلف تابعين انهم شكا قطيان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويا سيري يا رسول الموحدي قول له ما قول لو نسيت كان امين شاكر الرسول قفر رسول ناني على غصه الخرافه يا سيري الموحدي ورقص على الصالح اه قفصات موت الدور تسول يقولك يا لوول دغاي خلال او جانبا قفنا الفيس يا مسير بسمه نقطان تريغو السلف اا السلف الصالح طريق له وطريقه واضحه كنني محمد اوليهي ترقتكم علامات البيضاء لذا كان هاريا دغدغ ما حاجه احتاج هذه اذا ضربوا ايما كانوا وراهم اذن اعرف اطفو حوارين الحقي وقفت دون اني باران كنت وقفت وحلو صبران اصلا وحا كنت قفدي وان وريرني ييبر الى يقرون قالو دفان خطوب علم او سوده فريصو فضح هذا ما كنا سوق تاعنا ما تقدر هكا تشوه عمل وحده ما قيره في المحرال حق وعلى وجه المحلقه علقيه المحرال تو قرن هو حق قف تعامل يديني هذاك تاع لو تبلزني بيدي اخواري مثل رو مثل تاع دار كامل وحق وراني نتبان خدمه هي وحق وراني لانه ميزان ما قرن يثوب هذا هو هو هو واه شهران ووالا شهران تقول لنا لدينا محاوحا كيانا بحبه يغفر ويساق ويساق ويساق ويساق ويساق بعد عالما أو متعالما أو مستمعا ولا تكون رابعا قف عالما يعني قف مثال علم وصعوبة رأيدي المغام فقاري يغف بالنية يغف مثال مستمع لغيتانية نغو لكني أصادها نغني و ان ريثا من اخوي اخيا لنصيب اخيا نغني خاص لاش جيد ايام ان فرقدن اني وعيسى السلام حوليه حتى الدنيا تكون الله اي يا مرعون فيها الا ذكر الله وراه قران متعلم الدنيا لو نعلمتها يا وها دخ شوغا ذكر لا الهي ي هو قص عالم يقص معلم فرانجي مميز. هذا مميز عن شومنا في عن كل شو ما دار الكلام عن شومنا. ثالثا لوثا قديم روح أيه كل أحسن عمله. ودار عن شو رمينا نعقوم الله. ودار مصدر روح تحت دحام يوم. ودار له غصب وشقة طوسم رائع له كل أهله على جهات على وكل عديه. إنه كل على شو شقة طوسم رائع. وصنع له كل دغمه. يه إنه له كل تشتبيروا المؤمنين يملوا خلافه ثارت مقاه وخلاف يلا إلذحام قاس أتره أو أحم الغاينث أنا عند ربابي هاي إن أرسلت على قص الإسرائيليون يالدني يلا غفلوا ياه وحنجموا كل شيء إليه صبح مثل القوة وانفعز مقاه طوراني استغيت يوم مقاه من على عاصم السنة أيوريان نوعيتها ولا هاي إن عليكم بعدي ودونا قسروجكم مودلات الهواء عين تبقى يا عند دبره فدونوا عرشيه معنيها ثاران في حلال كرمي يد ويرا وقفوا والله لا وخي كسور بحو سقطوا وقفوا ووقفوا ورعنكم وعلى وجه مكواركم ما تساوي تنظف مال وحي كسبيان في بها دايت تريد سوق اللغه حي السدول اللي بينا يا لو حلوفا اجتنايا ان ايهي يا لو كراتي الكتلة كماع كماع الكتلة هذا طن النكبة حس كي يبيني أو سنمار كماع واجب فيه هاي بس إنه فيه يلا حقوق حقوق الناس حقوق تغيري بس إذا قباني شيء تناه بعوض ثقيل حمار حلال ما الحرام بس كسب بيع قات كبار لا كسب بيع كبار لا كسب بيع وآخر لا حرام وحالا لو حم خاطر هذا لا كسب بيع فحلاقه فيا شو تكين لقد سو خسب لو قالك ودوي في الاستاب حلاقه فيا بلها ان قا سوغتو قالك مال ولا دوال ولا هذه وما سلا كريم تنتي ربك تخوخ النساء نوعنهم فروجك طمن فروجك وحا يا فروجتي يراها ان صبر حتى ترجعي ما حرام انك تقف اي حارات بدات زيندي باحشدي اي بتان كنتي ما انت هوي qowa ujeedan haddii aad u dhalla qaran way umati oo niga weysa sanaroom iyo ku sheegay hadii diinada iyo mar qaabatan qawaaxish iyo faaxishado in umada loo soo lido doono doro qadaawadooda iyo mar qaalo waayo oo ay dhacdo in lagu imtixaan waxa yilaa yego doon tii inteerigaada ya aya sabkeer yarkii mirshi yego markaa runtii xitaa suru ko da saraalka miqabta gal aad yaa runtii waxayso oo qofku san muqaalahaa oo dadkan uusan ku arag kaalu san wada ka ku arwa raa'yey maree qadawada u soo rafacay ciinaay ayuuntii samaynayay cod bulbaxiya ii soo badan shan laaynaaya timo hadu daasid dumar ka samarinaya wax een midab waxa qisaynaa waxa ka soo khalaayay ku dhaqmaysta waxa macaanati kuuntii aadiyad xufar hun waxa khala soo fiirsanaya runtii ahlbaad oo aadiyad nigu soo geeyay turufi qadab ay jeel soo badan lahayd sida jaamacadii ixtilaafkii iyo magmud uu maday loo soo geeyo xarriir iyo sabar wax sharci aan loo khala samayn xadkii raax taala uu jireey waxa aadiyad nigu خلال الأمير. خلال الأمير. خلال الأمير. أمير أمير أمير في هوية فخريني، هو قفونه هو الراعه، وحوزه ممارد، قف هوكه هذا اليوم راعه، أما تيسه هو راعه، أو خدك من نفتي، حتى نفطه حكوك الصوراني، نفطه روح حكوك في شهر راعي، نفطه روح كوسما نفطه روح طبغلا شرعي، نفطه روح طبغلا شرعي، واحد العلمي يقولي، واحد إلى إتحاد عامي وشلي، واحد نيم محمد مشلي قال انا جدتي سمعت له ما ما سمعيه سمي سمي ترى تصالح راسه بناتي سميت تي راسه بنا الفا و يعني يعيش هذا في سنه فوق ما خصت بك في البرنشري برنشري وكلوا كلوا المعده جميعها كل بيعه انضلال كل ضرات في النار أما بعد كان كان اسرع حاجه كتاب الله بخير الحدي هذه محمد شار المرع ثلاثه ايو نجد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وكف في فرنش كنت قاعد قف على لو جب عن جاي سينو السائل عليهم حودي سينو قفتو أو, او راعو ما هو كأو راعو أو ر أو قف هو راعه ما ربح حودي سواه أغر في صه أما هو قف هو حودي مثلا قف اهل بدعوا ح أهل الهواء لا أنا وديكم مع مر قريان هذا بس بواحدة الهواء دي ودي قرييد وواحدة الهواء واردتين ما حداد تعلم ترى صراحة kaad ka kaad ka ahbilaa ka kaad ka ka soo raan ya soo raan iyo waxa waa munkar waa xaraam xilgaa inu sidoo xadaraad taa sidii gaysa xadaraad ay horumaray lagaa dayi waslan oo ku jiraa oo aan kaad go'aam kasma kaatan bayaa laakiin maana saaba xadaraad ay horumar ku waaye faqdiidna nuyuulayn xammed sallallahu لكن أخين حطيت غفوت ودينتهم عنوقي اللي هو كان يا رأيي ليقراه هذا عرفتيه ودر مرق مايني معناه بحوي كتاب كتب كتب كتماك الصواني سنة نيل محمد كتماك الصواني أنا هذا عرف نفسي نفسي داس مايني وقولي هذا وحضراتي واسلام قصي حضراتي ودر مرق حوي إنا راهو نيل محمد مسويه يعني القماين موسم قماينين انقهر هل كانت تشوك؟ رايق، قف حيث وقف ترقم وقل بما قاله أخف عما عم أخفه أياه إمام الأوزاعي الرجل وصله وصله في سبيل الثلاثة واحد نحر على ثلاثة كيف الرئي تشتكو ريخا انت ماشي السالين السال وحي الأهلين الرئي وحي كتشور سلين لكتشور أحبها قدري أحبها قدري لأكين هديعتها وانوه نفطينا kadadeed bananaad u raqisa waxa ku jira haddii inta aad ka mid tahay oo lagu leeyahay ciir plan baqaanad soo fadhiya aad iyo aad iyo aad oo masnaayir meel ay ku baababay oo xakamida inay runtiyo ay xitaa uun ka qare ama marka umada runtiyo ee dadka carabta xogta ay cilmiyeed runtiyad ay ma aha oo jilaha weyn инаغو هو نقيد داعما الى الله سبحانه وتعالى ومفاعيلنا كل راسخيه لكنهم الصوماليين بدلوا قريبه طبنكا ثلثي ديبيات توغيتاي فانت لا قاعده طب بلن ا سؤاله اي كوي دينا يا كوي ديناا واخا شي فتين سؤاله شيخ فلان بقاره تصو قريستا شيخ فلان بشاشه اللغه داورا شيخ فلان بحلقه كتابه اخريا qaad xisaayiso iyo hubno qadan aniga ii maadin uun in si plan baan u aragaynaa fiiso tafsiir kinoo aqriya oo horahayo ciyaad kaayo amarka daliin ka dhiganaayo cuntii wax banana ma aha oo madii waxa ugu sahlaya sawaxna saxda la diin baan adakuu sheegaya ina maddu ay noqoto maddu shaashad 16:9 ta paddiya oo indho shaashada ku xiran yahay oo shaashada fidir is وصور كتاب عيسى لا هذا دار ما يسمونه صور يا هن في حكم تعالى العين وما دي وما صنع واحد كلهم السيرة دي يجيك وجوه رياش الكوبي وهذا إلى تصوير العين تبي كويه يوم كان محتك كوي نور الله جراي ماشي وسيرة تكثير كتير بس كويه ماشي فصور بعدين صور كان بعد منكوا هذا سيرة حسنا سعدا عليه عشيرة هذا كله درج شاحظ الله بعد قرن إلى وقاح تحتاج لي خا... خا... خا... عشان عودي لي بعيد ما؟ إذا لبعيد سنة ماي؟ سوت تويصها الله نوتي شيل قصتنا ويت تجيء وحواري عجاد أصلاً الله والله خلا رحالي عايز بعيد ما؟ على دون يا خا... مخاين جنتي مطر غبت وادي وياو عصمت المكراس ووتك عيستا سود سود واقف الروح عصمت المكراس مطر ما انت عيستا وادي عزنتي و وهو أهل سهلين، هي وهو مثلا دعاة الضلالة من خلال الهي كيف تستيسا كذلك عندما يكون أهل بلا أستهلين وضع في خمس وفي سنة وثلاثة وثلاثة وثلاثة كنت أنه قدر على ما ربه وقرره أو آديات ووحدنا هذا أهل بلا أهل بلا أهل بلا أهل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف في أذاعب ولو دوء الرسول قالوا الأمر منهم عليهم الذين يستبدونهم تكأ الأمر كما أمكأ على ما اللوحناء حنلا أنا زنتي تكأ هرسون الحين علمه حلين وادته السرداء آل منعه السرد ما تد سرد دينه ولا ما تد دينه ولا مع قادين ووضع ووضع ووضع مال مقطوع نلج لو يكون دباعين Aku pasti anak syarik. Oh, kau tahu siapa nama syarik? Eh, kau tahu? Mana berdarah tu? Dia pun serba hal lelaki. Alkohol bahasa syarik aku. Aku ada yang perlu. Aduh, aku ada sejarah ni. Berdarah. Sejarahnya pun sangat sahaja Sudania. Mana berdarah? Tidak ada. Mana Helbat yang berdarah tu? Ini kau كوين تقال له سيردي وتجتحات كوي أساسي وليو أنا ليه؟ أنا أنا أساسني. كوني تقال يقول يقال روح الإنسان مرقها. أيامنا أساسني. أنا بعدكني أساسكي. وعنه هو واحد ووو وو ورث. غيرني قديم وده دويه هاي. أنا كي أساسي ومثل أكو حري. فسحني سماط جراني لكن آه الصلاة إنها كون ونمشي سنة كودنا وسنة قاعد سن، أو مثلاً أركان كتبة فخاري المسلم يوم هذا السنة أركان، سنة كات أتحني عليه، السنة كات نزجال يسجد عليه، أي علمه ودليل نزجال يسجد، أو نك استوى شيخ وصار رحمة، نك استوى شيخ وصار فريسة، نك استوى شيخ وحقرته، شيخ هو، عليه علم أما إن تعسفات يشاق معناها سكة ما نذكر أيقظت الشقة كنبر هذا في يوم حمد كنت إنا نكتب داله علم غنافع سين هاله إن كف إنه كف ذاته إن إنه وجود داله وجوده سنة صحيحة هي حقه إنه وجود داله حنقرأ يوماً كله راعي وحنقرأ قسمياً علم إنه نكتب داله كنت علم إنه نكتب داله ilaynu sunura kubranayna ilaynu qurqurreeytano ragga iyo ciidamada maanta idin la joogta iyo ciidamada juhdi gaabheenaysa iyo sidaas ka dadku ugu dadaalaysan inay ugu dadaashaan marka aa ka faaideysan ciidamada aa suka araha aad ku go'aan qaadatan meel taas ta iyo meel buu ciidamada inay u ruxreeyteen oo ay mareen iyo meesha ay anaha qaso qaateen ma akhadki inna qaraa ila إن ماصعّد شوكتهم، هم في عالم الإسلام دار أمراض دارها مراكسة، على صنع والجماعة وين أما مراكسها عنها في المدرسة وين إن عشيران ولا آذوه، أو هم في أي مدى ماصعّد علم شوكته، يا عندنا خلاص ماصعّد المقام، يا عالم في استمانتي قارص الصواب العلمي الشيء أي شيء أنا يكويه الآن. تي ذا انا قفستاء وطالب علم وهو رحل انسان لا عادلها مرتسكا سماج صار الحديث سماج وهو اه ساعتين وهو شوقي شرموق بتحي الله تعالى حسننا علماء فله واعد قرابون يا شيخ يحيى اي توغان او الفاس اي قيس هيدار من عالم فعمرن قلت اي خصفا اليتين اي علماء عاد قرابون في دير مدينه حتى اذا شوبت انا برثساء وبلدان Haa, haa, sedutan sekarat dah. Mereka kata sabtu, Griezmann, World Cup, Omar Thamassal, karat pukul 10 lagi. Karat itu susah muda. Orang yang itu punya. A, mana? Sh, syair. Ama budaya ama ardi kemula, ardi ini, amunfari ini, temat ketemu. Umat berurus ke aksiyo, berperkara digayo, berperkara ceriayo. Tidaknya, Suhaimi ada ilmu, usaha, insya Allah, شيخ لتسليم عيد هالي حفظه الله ووو يرينه مين مين الله صمد ذا ثمنك الشيخ أحمد ثمنك إمام أحمد محمد الحين الله تعالى تعودا سويتش شهر ساي أنا حشي ومقبل وما يتشهري ثمنك إمام أحمد محمد الحين تعالى أنا مشترك يا مغربي سوي كعدي ماش وبردانت عالم سوي كعدي ما يكعدي حركة اليوم اللي همتي إن العلم وأول حلايصنا العلم إلى نوصل هاو نو كبا هين سلس انا شافيل وا سوران جري ما لغا ذبغل لساعنين ساعه تجرى فاس الجاري طول حياتي قفا ان هل ساعدنا الله قديه ان ذلغا ان حدلو ودل علم انه برتو او ان معناها علم ليس دلين او ان ميل علم غا افريسن yang عبد ياكوب في جاهد طول حياتي تو نور يعني جاري ايو كبا غا هانا جاري تودسن وعلمه وحين نكو بطلاله أنه علمها ناسعة إذا نقول له يا عليه الصلاة ومن ثالث طريقا تخلصوا له علما سهل الله له في طريق الرجن ونحن علمها إنه شادنه أيال دونه إنه علم القناة وقالوا علم فريضة على كل مسلم وقف قصة علم إنه طلبه وقف فرغ وفضل عالمي على العابد كفضل القناة على سائر الكواقب qof caali ah iyo ayyub tanigu ayso salaam iyo qof caali ah waxay ka la macaan yihiin waqre macnaheedu waa qamar qof kale gurta ay xidhii uaysata raasayl qof xidigaha ay qof caali ah macaan tahay aan jil sari qof jaleey faadud laano xaway jale iyo udur aad yaadun u sii ay xilli waq quddaaraaday wa aad yaadun u dheeraaday insha Allah inta tan soo xatimo ya subaxallahu wa hamdu khada Thank <laughs> you.